استمع، واعد، ثم لاحظ قراءة الكلمات وكتابتها. الأسد، الباب، الجلال، الحساب، الخبز، العين، الغزال، الفرد، القمر. الكلمة المفتاح الوحي الهاتف اليد